وَيَسْتعجلونَكَ بِس السَةِ قَلَ الحَسَنَةِ وَقَدَ خَات مِ قَضلِجِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ إن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا تامنذر انما انت منذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تذاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ مِنْ أَمْرِ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم فَلَمَّ رَدَّ لَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا رَدَّ لَهُ فَلَمَّ رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وََّذ يُركُم رِبَقَ خَفَو وَطَمَعَ وَيُشِ أُ السَّحابَتِقَاال وََُّإكُ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وهم يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَنُسَيِّرُ الصَّلَا صًا فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَهُمْ حال